اننا اغسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرته واصيلا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله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 ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مظالم لتأخذواها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لا تتبعون كذالكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسودوننا بل كانوا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أريبا س شديد تقاتلونهم أو يسلمون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 ومن يتولى يعذبه عذاباً أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة عالم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغنم كثيرا يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجّر لكم هذه وكفّ أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير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 هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْكُوفًا فِيهِ ان يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ نَرَى رِجَالًا مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءً مُؤْمِنَاتٍ لَّمْ تَعَدَّ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم فتصيبكم منهم عرّة بغير علم ليدخن الله في رحمته ما يشاء لو تزيّلوا لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهليات فأنزل الله سكينته على رسوله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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التورا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره ومَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ عَلَى يَغِضُّ بِهِ الْمُكْفَرُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً مغفرة وأجرا عظيما